Elleettebi on neuraullenbiümelle yeci ne bu metu ben ay deüm fittem atvel inc yum bilme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 فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل مع هم <تصفيق> المفلحون